صلوا على من جاءنا بالحق يا بردينا وازال الخنا وبه الوجود الزينان صلوا من جاءنا بالحق يا بردينا وازال داجيه الخنا وبه الوجود عليه وسلم صلوا عليه وسلموا في الخلق حقا تكرموا نعينيها تتنعموا بعطيات من ربينا صلوا من جاءنا بالحط أضار دينانا وأزنا تجية الخانى وبه الوجود الزيانا هو هو أحمد الباب الهدى بالموجيزات على المدى وتفيعونا جمعا غدا باب بحر الهنى صلوا عدا من جاءنا بالحق أبار دينانا وأزانا تاجية الخانة وبه الوجود الزيانة يا فوزنا يا سعدنا سلو آ گیا منجنا بلحت خان وو جو يا رحيما لشكياتي يا من بخفياتي يا رحيما لشكياتي يا سميعا لمقالتي بالصالحات اختم لنا صلوا عدا من جاءنا بالحق أبار دينانا وأزانا داجية الخانة وبه الوجود الزيانة